أفسكم من دياركم ثم أقررتم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أفسكم من دياركم ثم أقررتم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 فسكم من دياركم ثم أقررتم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. وَإِذْ أَخَذْنَآ مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثم أقرّتم وأنتم تشهدون. ثم أقرّتم وأنتم تشهدون. ثُمَّ أَقَرَلْلتُم وَأَن تَشْهَدُونَ, ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أقرتم وأنتم تشهدون. ثم أقرتم وأنتم تشهدون. ثُمَّ أَقَرَلْلتُمْ وَآن تَشْهَدُونَ, ثم أقررتم وأنتم تشهدون, ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثُمَّ أَقَرَلتُم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أقررتم وأنتم تشهدون.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 وَإِذْ أَخَذْنَآ مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ديارهم، ثم أنتم هؤلاء؟ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، ثم أنتم هؤلاء؟ İtaqtulun âfusukum ve tuxrjoun feriqam min ikum, min diyarı thumma antum hâ ulâı itaqtulun âfusakum min thumma antum تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا دارهم ثم انتم ها اولات تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم انتم ها تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم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 ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وتخرجون فريقا منكم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 بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وتخرجون فريقا من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 من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بلإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وتخرجون فريقا من كم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوهم وتخرجون فريقا منكم من بيارهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتكم أسرار تفادوهم وإيأتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وَإ يَأتُكُمْ أُساَاتُ فَادُهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْراجُهُم وَإ يَأتُوكمْ أُساَاراتُ وَهُوَ مُحََّمٌ عَلَيكُم إخْراجُهُم أسارات فادوهم وَهُوَ محرم عَلَيْكُمْ إخراجهم. وَإ يَأتُكُمْ أُساَاراتُ فَادُهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُم وَإ يَأتُكُمْ أُساَاراتُ فَادُهُم وَهُو محرم عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُم أسارات فادوهم وَهُوَ محرم عَلَيْكُمْ اخراجهم وَإي يَأتُوكُمْ أُساَاراتُ فَادُهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْراجُهُم وَإ يَأْتُكُمْ أُساَاراتُ وَهُوَ مُحََّمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُم فادوهم وَهُوَ محرم عَلَيْكُمْ إخراجهم. وَإي يَأتُكُمْ أُساَاراتُ فَادُهُم وَوهوَ عَلَيْكُمْ إخْراجُهُم وَإي يَأتُوكُمْ أُساَاراتُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْراجُهُم وَهُوَ عَلَيْكُمْ <وحيان> وَإِنْ يَأْتُوكُمْ فَادُوهُمْ عَلَيْكُمْ أُسَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وهو محرم عَلَيْكُمْ إخراجهم. أؤ منون الْكِتَابِ الكتاب وتكفرون ببض أفؤ منون ببععض الكتاب وتكفرون ببض أفؤ منون ببعغض الكتاب وتكفرون ببض أفؤ منون الكتاب وتكفرون ببعض أفؤ ببعض الكتاب وتكفرون ببض أفؤ منون الكتاب وتكفرون ببض أفؤ منون الكتاب وتكفرون ببض أفؤ منون الكتاب وتكفرون ببعض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 أ منون الكتاب وَتكفرون بب أ منون الكتاب وَوتكفرون بب أ منون الكتاب وَتكفرون بب أف منون الكتاب من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما جزاء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 في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، فما جزاء؟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 إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما جزاء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 إنكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.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 إنكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، فما جزاء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 في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب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 وَمَنَالَهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ وَمَنَالَهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ وَمَنَالَهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَن تُمْهَاءُ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى فادوهم وإن يأتوكم فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من لا ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. بالإثم والعدوان وإيأتوكم أسرار تفادوهم وإيأتوكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من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 بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسيرات فادوهم وان ياتوكم اسيرات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 لا إتقوا لون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم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 ستقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم.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 لا إتقا تلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإيئتكم أسرار تفادوهم وإيئتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من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 تقطلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهون عليهم.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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم يريهم تظاهرون عليهم بالاذم والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوهم وان ياتوكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ذيارهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإيئتكم أسرار تفادوهم وإيئتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم ديارهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتكم أسرار تفادوهم وإيأتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم يريهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوهم وان ياتوكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 يريهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسيرات فادوهم وان ياتوكم اسيرات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم يريهم تظاهرون عليهم بِالْإِثْمِ والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوهم وان ياتوكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 الذين فلا يخفف عنهم ولا هم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُصَرُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا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 الذين أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون أولئك ينصرون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 أولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جَاءَ أقم رسل بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم فثري قن أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم Afa kulla ma jaa akum rassulu bimalateh wa afusukum ustekber Afsuk mus tekbartun, f feriqa kذبتم. Afa kılma jam aqum rassulu bma la tehwah. أَكُم رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَمْ فُسِحْتُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم اف كل ما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم اف كل Akom Ressulu bimala tehwaefsükum, istekber tum, أَكُن رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ Akom Ressuluma, bıma lahteh ve âfusuk, istekber tım,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 Afa kulla ma jaa aqum rasulu bimala tehwa afusuku mustekber tum fa fariqan بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتُم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتُم وفريقا تقتلون ففريق كذبتم وفريق انتقتلون ففريق كذبتم وفريق انتقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَ يَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبْتُمْ وَفَرِيقٌ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 بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا انقتلوا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 بما لا تهوا ان فسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا انتقتلوا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 بما لا تهوا أنفسكم فسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 بما لا تهوا أنفسكم فسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اولئك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 Afa, kulla ma jaa, aqum rasulu bimalateh wa, anfusukum ustekber tum, fafariqan kaddab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 Afa, kulla ma jaa, aqum rassulu bimalateh wa, anfusukum ustekber tum, fafariqan kaddab tum, fafariqan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 Afa, kulla ma jaa, kum rassulu bimala tehwa, anfusukum istekber tum, fa fariqan kathbetum,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 أفكلما جاءكم رسول بما لاته أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هؤلاء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 Afa, kulla ma jaa aqum rasulu bimala tehwa. Afusukum, istekber tum, fafariqan kaddab tum, fafariqan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 وقالوا قلوبنا غulf بلعَنهم الله بكفرهم فقليلم ما يؤمنون بلعَنهم الله بكفرهم فقليلم ما يؤمنون بلعَنهم الله بكفرهم فقليلم ما يؤمنون بلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يؤمنون اللَّهُ ما يُؤْمِنُونَ بلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا اللَّهُ مَا يُؤْمِنُونَ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 بلعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بلعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء يَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 أقم رسلوا بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ أَفَكُلَّ مَا جَاءَ أقم رسلوا بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَ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 أَقُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كذَبَتُمْ فَفَرِيقًا كذَبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 بَل لعنهم الله بكفرهم فقللا ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ولم ما أَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ولما جاءهم كتاب من عند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 أهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْقَالَ قَمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن بدياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وان ياتوكم اسارات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم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 وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء أكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء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 لا يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولا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 أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوا أنفسكم مستكبرتم ففريق كذبتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم يَرِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 يارهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإيئتكم أسرار تفادوهم وإيئتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفترو منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا لا يؤمنون، ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء. أكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقطلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهون عليهم. بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم, ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا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 Afa, kulla ma jaa, aqum rasulu, bimala tehwa, afsukum, istekber tum, fa fariqan, kaddbetum, fa fariqan, kaddbetum, بلعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم عَلَيْهِم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتكم أسرار فادوهم وإيأتكم أسرار فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض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 انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا انتقلتون وقالوا قلوبنا غُلَف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 نفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم.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 أفكلما جاءكم رسول بما لاتهؤ أنفسكم مستكبرتم ففريق كذبتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف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 وَإِذْ أَخَذْنَاهُ ثَاقِقُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 أفكل ما جاءكم رسول بما لاته أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلَّعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَإِذْ أَخَذْنَاهُ ثَاقِقُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ